Ik <Sess> ben <Sess> <Sess> إليه به سبحانه أتوصل وأرجو الذي يرجى لها وآرجو الذي يرجى لها أي فسبحانه dil lo jo he par Zal het water moest dieren, moest ik on moest ik on moet aantoon jemig moet nagenoeg tevreden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 Jammin, jammin, moe يا ظافر الله وهي عقيمة يا ظافر الله وهي عقيمة ويا نفخة نبي ما شاء alselulak biedt u, wij aandelen, we callen, we callen, we callen, Ik ga de handen in de handen in de handen in بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم وقال الذي آمن يا قول تبعوني سَبِيلَ سبيل ja, Inna, maar die het الله الجنة والله والله بسم حساب يرزقون في اهل غير حساب آمنت بِاللَّهِ بالله صدق الله مولانا وخالقنا العظيم على نيه القبول واستعطاف قلب الرسول الفاتحة. قلت لما غاب عن نور het ziet. في طاق زقط المنون في طاق المنون وعيوني بالنحين جارت ذلك العنى وعيوني بالنحين واجهوني ما جفا واجهوني ما جفا واجهوني ما جفا واجهوني ما جفا ما جفا انت جفا Albi zaden wagen, van het waslaakje, وصلك يكون هاما قلبي زاد واجدي فامتا وصلك يكون هاما قلبي زاد واجدي فامتا وصلك Are you? زمان المصطفى ببر المصطفى ZANG EN ZANG باء وقد رقص سبع طيبا <تصفيق> الذي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بليغ الحكم جاد جاد بمولد النبي رب خلقه وعظم ما بيوم نور المصطفى صلوا لله على ذا الحال الحمد لله على ذا الحال فإنه من أشرف الأحوال الله إن كنا لفي ضلالي من قبل أن يجيئنا من قبل أن يجيئنا نبينا بالارسال من جاءنا برحمه ويسري الله نلنا نلنا بحب المصطفى منانا نلنا نلنا بحب المصطفى منانا وقد عمن الله به احسانا الحمد لله الذي هدانا لخدمه المختار من عدنانا نبينا نبينا سام العلا والفخر سعيد من صلى على الحبيب سدنا عَلَى ضعف القوى سوانا وقد وَقَدْ نَجَوْنَا وَقَدْ نَجَوْنَا مِنْ دَهَاهَا أَعْذَانَا وَقَدْ نَجَوْنَا مِنْ دهاء عذانا الحمد لله الذي نجانا من كل كيد حاسد جفانا يا رب يا رب يا الكيده في النحر الله وبعد فاسمع أيها السعيد ومن أنار قلبه التوحيد عقد بيان دره نضيد اسلوبه في نظمه فريد أسلوبه في نظمه فريد غيري فاجاءت غير وعقدي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا صلى الله عليه وسلم كم جمعوا في حب النبي الجموع كم جمعوا في حب النبي الجموع الأضواء والسموع وطيب الكل بعطر الندى <تصفيق> فيا هل ترى هذا يسوء أحمد الله الله فيا هل ترى هذا يسوء أحمد أم هل ترى أهل ليس يرضي الصمد الله فدت نفسي اعمل ولا تخش الردى وكرر المولد ثم المولد تعش هنيئا وتمت تموت بي سعدي تعيش Be Ah. Oh oh oh oh oh. oh. me Ik <laughs> عينا ليك عينك السما غيره فهي الأخلاق ديوان Oh Al-hasan al-Hasan, al-Zubair al-Zubair, al hallu hallu salaena lana te paalae hallu hallu salaete halen dil paalaena u paatam e sanara jab din haala na أنت أنت الحبيب وكلنا لك نعسف ولطيف وصل لك دائما لتسوق أنت أنت الحبيب حبيبو وكلنا لكن نحسق ولطيب وصلك فائمًا نتسوقوا بوست الملاحه والفصاحه كلها حسن الملاحة والفصاحة والفصاحة كلها حتى إذا خاطت أمجم ينطق الله الملاحة والقصاحة كلها يا رسول الله حتى إذا تعطبت أبكى ما ينطق فأنت الذي أوتيت مجدا عاليا أنت الذي أوديك مجدا عاليا وعليك من دون البريه رونك يا حبيب الله يا بأن تكون معذبي، مع أنني ولد بقربك وبقوة. من مات في قصابته ما لها. من مات من مات فيك صبابة من مات فيك صبابة نا الهنار نال الهنا طوبى لمن طوبى لبيت في نار حبك يحرق الله فني الا عشق الفني